والن ان نلی كان ہکی میں واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا م جَغَ لَْ اللهَّهُ لِرَجُلٍِ مِ مِ قَلْبَين فِي جَوْ وَمَا جَغَلَ أَاجَفَمُ اللثُظَهِ يونَ مِنهُ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائكم هو اقصر عندهم الله بئن لم تعلم اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما طأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَنذُوا جُمَّاتِهِمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معوفا كان ذلك في الكتاب مسورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, وعيسى بن مريم وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا وَنَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ يَجْعَلُونَ مِن تَنصِيفِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَذُنُّ النُّونُ بِاللَّهِ هناك بثلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول إِذْ قَالُوا إِنَّ فِسْكُم مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ طَرِيقٍ مِّنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها مَا سَمُولَ إِلُ الْفِتْنَةَ لَأَسَاهَا وَمَا تَلَبَّثَ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا مُعَاهَدًا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَنلُونَ الْأَدَبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ إن فروت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لَهُ من دون الله ولياً ولا نصيراً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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب القوف سلقوكم بألسنة إداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو وأنهم باذون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيْصِيِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ۖ فِتِنْتُمْ وَتَأْسَيْنَ فَرِيقًا ۖ وَأَوْثَقَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا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 فَتَعَالَيْنَا أُمَتَّعْكُنَّ وَأَتَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الله جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ عَرَّضْتُمُ الْمَطَامِعَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلْ إِنَّ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَمَّ الصَّالِحُونَ نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين. نُذِيها أجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا لِدْقًا كَرِيمًا يَا لَيْتَ سَائَنَ النَّبِي لَسْتَ نَك أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتَ قَيْسٌ فَلَا تَظْهَنَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وأقمنا الصلاة وآفينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الررس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً قبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين النات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والالصَّابِرينَ وَصَّابِاتِ وَقاشينَ وَقاشعَات والمدَصَدهِقينَ وَمدَصَد دِقاتِ وَصَّ والصَّ إِمِينَ والصَّ إماتِ وَحافِظينَ فُجَهُم وَالهافِضاتِ وَذاكرِرينَن ماهَا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 أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 مَا كانََ مُحَما مَدُ أَبَ حَدٍ مِِجَالِ وَلَكِر وَصُولَ الْظَّهِ وَقاتَمَن مَن النَّبِيد وَوكانَ اللهَّهُ بِكُلّ شيءَيْ يا أيها الذين آمنوا كل الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم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 يَا بِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بأن لهم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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة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 وَمَا مَلَكَك يَمكَمِ مَِّا أَْف أَوْ اللهَّهُ غَلَكَ وَبَناتِ غَمْم مِكَ وَبَناسِ عَمْ مكِكَ وَبَناتِ قَالكَ وَبَناس خَلَاس وَبَنتِ خَالَاتِكَ الكلَاتهَا جَْن مَغَكَ وَمرَأةَم مُؤْمِنَ تََّ وَهَابَتْ بَنَ سهالٍ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 ودعنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجى من تنسى نَوَتُ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ الضَّغِيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ أَعْيُنُهُ وَلَا يَحْزَنُ نَ وَيَوْمَ بَيْنِ بِمَا أَنْتُمْ تَنْكُرُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدن بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك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 لَنَقُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاغِرِينَ إِلَى وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ إِنَّ ذَلِكُم كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء إجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ونحن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن و شَيْءَ أَوْ تُخْفُهُ فَيَعْلَمُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أِخْوَانِهِنَّ لا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا ابناء اخواتهم ولا نساء أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته نصلون على النبي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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنا أن يغرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللهَّهُ غَفُورًا الرَّحيمَ ل إِلَّا يتَهِ المُنَافِقُونَ وََّذينَ فِي قُُ بِهِم مِ مَ رَقُ وَالومُوجِفُونَ فِي المَذينَةِ لَ نُغرِيًا يََّكَ بِهِمَِّ ل ونحنك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنك الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَغَنَى الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا قَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطحنا الله وأطحنا الرسول سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعما كبيرا يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَهُ مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْذَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَق اللهَّ وَقُولُ قَولَ سَدد يُصِحِلَ كُ أََّ لَ قُ وَيَوْفِرلَ قُهُ نُوبًا كُك وَبَْي يُق الَّ وَرسُ لَهُ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 إِهُ كََظَُومًا جَهُول بِوعَعَبَ الضَّهُ مُنافِكينَ وَالْ وَمُناكِ قاتِ وَال وَمشكِينَ وَالْ وَُسُكاتِ وَيَسُوبَ اللهَّهُ عَؤمِنينَ وَالْ وَمؤِّنَ